<سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم <سؤال> والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا والعاديات <سؤال> ضبحا فالموريات قدحا <حى سؤال> فالموريات قدحا <حى سؤال> فالموريات قدحا <حى سؤال> فالمغيرات صبحا <سؤال> فالمغيرات صبحا فالمغيرات <سؤال> صبحا فأثغونَ به نَق فأثغونَ بهه نَقعَ فأثغونَ به نَق به فوسَقنَ بهه جعى فوسَق بهه جع فوسَقنَ بهه جعى إ الإِن لربه لكنود إن الإنسان لرَبِّه لَنُود إ الإِن سَانَ لربَبّه لَنُودود إ الإِن سانا لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه على ذلك لشهيد وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد وانه لحب الخير لشديد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم إذا بعثر ما في القبور افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور ان إِنَّ رَبَّهُ بِهِمْ يَوْمَ إِذِ الْلَّهُ إِنَّ رَبَّهُ بِهِمْ يَوْمَ إِذِ لخبير إِنَّ بِهِمْ